فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا